صلوات الله وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد في المحاضرة السابقة ذكرنا لماذا دراسة السيرة ما هي الأهداف من وراء دراسة السيرة ثم بعدها تعرضنا للحضارات السائدة قبل البعثة حضرات الرومان والفرس والهند وموقف اليهود وموقف المسيحية والمجوس والبوزية موقف الأرض جميعا وقد عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وإن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب يعني وصلت الأرض إلى حالة من الفساد شديدة جدا اقتضت أن يبعث الله عز وجل رسولا ليصلح هذه الأرض ويحولها من الجاهلية إلى الإسلام ومن فساد في العقائد والأخلاق والمعاملات والعادات إلى صلاح في العقائد والعبادات والأخلاق والعادات إصلاح غير مسبوق بمثل هذا الحجم وبمثل هذه الصحة وبعد الانتهاء من ذكر حال الأرض. قبل الإسلام ننتقل إلى أهم الأحداث قبل مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قد سبق مولده الكريم أمور عظيمة دلت على اقتراب تباشير الصباح وإن من سنن الله تعالى في الكون أن الفرج يكون بعد الشدة والضياء يكون بعد الظلام من أهم هذه الأحداث قصة حفر عبد المطلب لزمزم فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال عبد المطلب إني لنائم في الحجر الحجر حجر الكعب إذ أتاني آت نائم عن هذا أتاه في منامه نائم أتاه آت يكون في المنام فقال لي أحفر طيبة قلت وما طيبة قال ثم ذهب عني فلما كان الغد جاءني فقال احفر برة قلت وما برة فذهب عني فلما كان من الغد جاءني فقال احفر المضنونة قلت وما المضنونة ثم ذهب فلما كان الغد جاءني فقال احفر زمزم فالظاهر ان زمزم قبل هذا كانت مطمورة قلت وما زمزم قال لا تنزف ابدا ولا تزم تسقي الحجيج الاعظم هذا بين يدي رسالة النبي محمد ومولده صلى الله عليه وسلم ومن أهم الأحداث أيضا أن العام الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عام الفيل وقصة أصحاب الفيل سابتة بالقرآن وبالسنة النبوية قال تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية سار حتى إذا كان بالسنية التي يهبط عليها بركت راحلة فقال الناس خلقت القصواء فقال عليه السلام والسلام ما خلقت خلقت أجوى بكلمة حرنت بركت يعني اتحبسك في مكان مش قادر يتمشي قال ما خلقت القصواء وما زاك لها بخلق مش من أخلقها أنها تحرن يعني ولكن حبسها حابس الفيل الحديث رواه البخاري. ما هي الدروس والعبر من حادثة الفيل؟ نحن في هذه في هذا المختصر لا نزكر القصة بطولها ثم نزكر الدروس والعبر فالقصص بطولها أنتم قرأتوها في السير في شتى السير ومؤلفات السير لكننا نقع على الدروس والعبر من هذه الحوادث. من الدروس والعبر في حادثة الفيل بيان شرف الكعبة أول بيت وضع للناس وتعود هذه المنزلة إلى بقايا دين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بيان شرف الكعبة ومن الدروس أيضا حسد النصارى وحقدهم على مكة وعلى العرب الذين يعظمون هذا البيت ولذلك أراد إبراهة أن يصرف العرب عن تعظيم بيت الله ببناء كنيسة القليس في اليمن ويصرف عنها الناس بيحجوا لقليس من الدروس والعبر في هذه الحادثة التضحية في سبيل المقدسات قام ملك من ملوك حمير في وجه جيش إبرهة بقاوم مع ضعفه وضعف إمكانياته حتى وقع الملك هذا أسيرا لكنه نال شرف إيه؟ شرف الدفاع وقام النفيل بن حبيب الخسعمي ومن اجتمع معه من قبائل اليمن فقاتلوا إبرهة إلا أنهم انهزموا أمام جيش لضعف الإمكانيات لكن هناك خوانة من أمة العرب مخزولون هؤلاء العملاء الخوانة تعاونوا مع إبرها وصاروا عيونا له وجواسيس وأرشدوه إلى سكة وطرق التي تؤدي إلى بيت الله الحرام يعني يعني إحنا في الخدمة جاهزين، في ناس للمستعمر جاهزين للخدمة خدمة مين الذي جاء يهدب المقدسات فكما أن هناك من يدافع مع ضعف إمكانياته ويستبسل إلا أن هناك خونة جهز للخدمة المستعمر، والذي جاء ليهدم المقدسات هؤلاء العملاء الذين تعاونوا مع إبرها وصاروا له عيونا وجواسيس وأرشدوا إلى بيت الله العطيق ليهدمه حقيقة هذه المعركة بين الله وبين أعداء الله قال عبد المطلب زعيم مكة أنا رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه لما قال له إبرها ما حاجتك قال له حاجتي في مئتين من الإبل أصابها جنودك قال أتترك بيتا هو شرفك وشرف آبائك لا تكلمني فيه جئت لهدمه وتكلمني في مئتين بعير قال أنا رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنع من الدروس في هذه الواقعة تعظيم الناس للبيت وأهله ازداد تعظيم العرب لبيت الله الحرام الذي تكفل الله تعالى بحفظه وحمايته من كيد الكائدين وأعظمت العرب قريشا وقالهم أهل الله قاتل الله عنهم وكفاهم العدو وكان ذلك آية من الله تعالى وكان ذلك أيضا مقدمة لبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مقدمة لبعثة نبي يبعث من مكة ويطهر الكعبة من الأوسان قال شيخ الإسلام ابن تامية رحمه الله وكان ذلك عام مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكان جيران البيت مشركين يعبدون الأوسان ودن إبرهة كالنصراني ودين النصارى خير من دين عبدة الأوسان فهل ترى أن الله عز وجل دفع النصارى عن عبدة الأوسان بينما النصارى أفضل من عبدة الأوسان ولا هناك معنى آخر المعنى الآخر أنه مش عشان من ليس من أجل عيون عبدة الأوسان دفع الله النصارى من أجل ماذا؟ من أجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي سيأتي ويطهر الكعب من الأوسان فعلم بذلك أن هذه الآية لم تكن لأجل جيران البيت حين إذن الوسنيين بل كان لأجل البيت ولأجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي ولد في هذا العام عند البيت يبقى من أجل البيت ومن أجل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأي ذلك كان فهو من دلائل النبوة من الدروس والعبر جعل هذه الحادثة تاريخ للعرب كانت العرب تؤرخ بعام الفيل يقولون هذا حدث قبل عام الفيل وهذا حدث بعد عام الفيل فصار تاريخا استعظم العرب ما حدث لأصحاب الفيل فأرخوا به وعام الفيل يوافق عام خمسمية وسبعين ميلادية خمسمية وسبعين إيه؟ ميلادية تضيف على خمسمائة وسبعين كمان أربعين سنة ويبقى إيه بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من المولد النبوي الكريم إلى حلف الفضول نسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الناس نسبا وأكملهم خلقا وخلقا روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانه قريشا واصطفى من قريش بني هاشر واصطفاني من بني هاشر صلى الله عليه وسلم وقد ذكر الإمام البخاري نسبه عليه الصلاة والسلام فقال هو أبو القاسم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلق ابن هاشر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 لكن اختلفوا فيما بين عدنان وإسماعيل من الآباء لقد كان ومازال شرف النسب له المكانة في النفوس لأن النسب الرفيع لا تنكر عليه الصدارة نبوة كانت أو ملكا وينكر ذلك على وضيع النسب فيأنف الكثير من الانضواء تحت لوائه وطيب المعدن والنسب الرفيع يرفع صاحبه عن سفاسف الأمور ويجعله يهتم بعاليها زواج عبد الله من آمنة بنت وهب كان عبد الله بن عبد المطلب من أحب ولد أبيه إليه ولما نجا من الزبح وفداه عبد المطالب بمئة من الإبل زوجه من أشرف نساء مكة نسبا وهي آمنة بنت وهب ولم يلبس أبوه أن توفي بعد أن حملت به آمنا ودفن بالمدينة عند أخواله بن عدي بن النجار فإنه كان قد ذهب بتجارة إلى الشام فأدركته منيته وهو بالمدينة وهو راجع وترك هذه النسمة المباركة كأن مهمة عبد الله انتهت في الحياة بالزواج ووضع هذه النسل. قال عليه الصلاة والسلام أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام الحديث رواه أحمد الحاكم وإسناده حسن ميلاده صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين بلا خلاف في الثاني عشر من ربيع عام الفيل مرضعاته صلى الله عليه وسلم كانت حاضنته أم أيمن بركة الحبشية أمت أبي أمت أبي عبد الله وأول من أرضعته ثويبة أمت عمه أبي لهب ثم حليمة السعدية من بني سعد وإني لأتعجب من الأسماء التي حول النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني شوف الأسماء اللي حواليه اسمها ايه؟ عبد الله وآمنة وأم أيمن وبركة وحليمة والسعادية شوف انت بقى تفسير الأسماء دي كده يعني كوكبة من الأسماء يعني كلها ايه؟ يمن وبركة وسعادة و إرهاصات حتى في مجموعة الأسماء حوله صلى الله عليه وسلم اعم كأنه أتى ليعبد الناس لله فيصبحوا في أمن وأمان من عذاب الله وليسعدوا وتعيش حياتهم في بركة ويمنوا كل الأسماء اللي حاول الرسول كده سبحان الله دروس وعبر بركة النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة حليم السعدي فقد ظهرت هذه البركة في كل شيء ظهرت في سكون الطفل ولدها وقد كان كثير البكاء مزعجا لأمه يؤرقها ويمنعها من النوم دمين ولد حليمة أما دخل النبي هذا البيت كل الأمور استقامت ما فيش إزعاج وظهرت بركته في الشياه العجفاء التي لا تدر لبنا وإذا, وإذا بها تفيض باللبن الكثير خيار الله تعالى للعبد أبرك وأفضل اختار الله تعالى لحليم هذا الطفل اليتيم وأخذته على مضض. لماذا على مضد كل طفل افتخذ ابو عايش ترجو من ابيه ان يعطيها لكن هذا الاتين من سيعطيها الله سيعطيها من الباب الواسع واخذته على مضض لأنه, لانه لم تجد غيره فكان الخير كل الخير فيما اختاره الله سبحانه وتعالى وهذا درس لكل مسلم ان يرضى بما قضاه الله له أثر البادية في صحة الأبدان وصفاء النفوس وزكاء العقول قال الشيخ محمد الغزالي في كتاب فقه السيرة وتنشئة الأولاد في البادية ليمرحوا في كنف الطبيعة ويستمتعوا بجوها الطلق أدنى إلى تزكية الفطرة وإنماء الأعضاء والمشاعر وإطلاق الأفكار والعواطف من أي مكان آخر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في طفولته أخذه ملكان وشق صدره وغسل قلبه حادث الشق الصدر ديت حدثت مرتين مرة في طفولته من أجل الإعداد لينشأ على أكمل الوجوه وقبل رحلة الإسراء والمعراج إعدادا للرحلة دي رحلة إعداد وتنشأها والشق الثاني كان من أجل رحلة المعراج إلى الملأ الأعلى ما يستفاد من حديثة شق الصدر؟ روى مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله كثير من الناس يقولوا شمعنا في مكان ما يتقلش فيه شمعنا النبي معصوم النبي نزع منه حظ الشيطان النبي لم يقاوم وساوس الشيطان لكل واحد قارين قالوا حتى أنت قال حتى أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسله قولوا شمعان طب النبي عليه الصلاة والسلام له خصوصيات منها اطلاعه على أمور غايبية سائر المؤمنين لم يروا هذه الأمور الغايبة انت شفت جبريل مش كل الناس شاف جبريل حد تعامل مع جبريل مش كل الناس تعامل مع جبريل النبي شاف الجنة والنار نعم في في بعض الصلوات رأ رأيت الجنة ورأيت النار وفي رحلة المعراج رأى الجنة ورأى النار يعني أمور من الغيبيات التي يجب علينا الإيمان بها النبي شاهدها رأيه رأي العين فبعض العلماء يقولك النبي النبي صل الله عليه وسلم لم يقتل مقاومة سلبيات وسوا الشيطان وحذ الشيطان ولكن بعسل إيجاد إيجابيات تنوء بحملها الجبال. ربنا عفاه من مقاومة وساوس وشيطان وحز شيطان وكلام منته. عفاه منها ليه؟ قال لك لأنه مطلوب منه إيجاد إيجابيات تنوء بحملها الجبال. رجل واحد على وجه الأرض هيغير عقائدها ومعاملتها وعبادتها وأخلاقها وكل شيء على وجه الأرض. سيتغير بفرد واحد ما هذا الحمل ما هذا الحمل السقيل فما يتقلش اشمع هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طسط من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه ولا شك أن هذا التطهير من حظ الشيطان هو إرهاص مبكر للنبوة وأعداد للعصمة وقد دلت أحداث صباه على تحقق ذلك فنشأ على أكمل الأحوال وتحدث بعض علماء السير عن الحكمة من ذلك فقال يبدو أن الحكم في ذلك إعلان أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وتهيئه للعصمة والوحي منذ صغره بوسائل مادية ليكون ذلك أقرب إلى إيمان, إلى إيمان الناس به وتصديقهم برسالته إنها إذن عملي تطهير معنوي لكنها اتخذت شكل مادي وحسي ليكون فيه ذلك الإعلان الإلهي بين أسماء الناس وأبصارهم إن إخراج العلق منه صلى الله عليه وسلم تطهير للرسول صلى الله عليه وسلم من حالات الصبا اللاهية العابسة واتصافه بصفات الجد والحزم كأن ده إعلان للناس عن أنه مطهر ومعدل العصمة ولم يحيى حياة الشباب الله العابس وكثير من الأمور المعنوية بتأخذ الصفة الحسية الشكلية يعني لما قولك سيأتيك عملك الصالح وأنت في القبر على صورة رجل شكله جميل والعمل الخبيث سيأتي في صورة شكل رجل خبيث من إمتى الأعمال بتتشكل طب يوم القيامة الأعمال وهي معاني هتوزن في ميزان فمن سخلت موازينه ومن خفت موازينه عاوزين كمان تكسيد معاني تأتي صورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان يوم القيام أو فرقان من صو أو أو فرقان من من طير صواف فوق رأس من يحفظهما من إمط البقر أو عمران طيور لكن المعاني تجسد بقدرة الله سبحانه وتعالى عاوزين كمان الموت الموت هو ده معنى ولا جسم سيأتي في صورة كبش يزبح بين الجنة والنار ليدرك أهل النار أن الموت انتهى ويدرك أهل الجنة أن الموت انتهى فزبح الكبش اسم الموت والموت معنى من المعاني فتكسيد المعاني اللي هيعترض على هدية هيعترض على خمسين حاجة من تكسيد المعاني وفات أمه وكفالة جده ثم عمه توفيت أمه صلى الله عليه وسلم وهو ابن ست سنين توفيت بالأبواء بين مكة والمدينة وبعد وفاة أمه كفله جده عبد المطلب ثم توفي عبد المطلب والنبي صلى الله عليه وسلم في السامنة من عمره فأوصى جده به لعمه أبي طالب فكف له عمه وحن عليه ورعاه كانت تلك المحن وفات أبوه ثم وفات أمه ثم جده كانت تلك المحن قد جعلته رقيق القلب مرهف الشعور فالأحزان تصهر النفوس وتخلصها من أدران القصوة والكبر والغرور وإن أدبه وخلقه مع يتمه دليل على أن الله تعالى تولى رعايته وتأديبه، فصخر له جده وعمه لتهيئة الجانب المادي بينما التربية النفسية والأخلاقية تعهد رباني ورعاية إلهية عمله صلى الله عليه وسلم. في رعي الغنم وكان أبو طالب مقلا في الرزق فعمل النبي صلى الله عليه وسلم برعي الغنم مساعدة منه لعمه وقد روى البخاري في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم فقال أصحابه وأنت يا رسول الله قال نعم رعيتها لأهل مكة بالقراريط القراط جزء من الدينار أو جزء من الدرهم خصال تربوية من رعي الغنم لماذا رعي الغنم وما الذي يستفيده راعي الغنم من الأخلاق يستفيد الصبر فيحتاج راعيها إلى الصبر والتحمل وكذلك تربية البشر تحتاج إلى صبر وتحمل فكان راعي الغنم ضربة ومرانا له على سياسة الأمم من راعي الغنم إلى سياسة الأمم ومنها التواضع إذ طبيعة عمل الراعي خدمة الغنم والإشراف عليها وهذا يحتاج إلى تواضع ومنها الشجاعة فطبيعة عمل الراعي أن يصطدم بالوحوش المفترسة واللصوص يدفع عن الغنم الوحش والزئب ويقوم بحماية الغنم فيحتاج إلى شجاعة مع الصبر شجاعة أيضا الرحمة والعطف إن الراعي يقوم بمقتضى عمله في مساعدة الغنم إن هي مرضت أو كسرت أو أصيبت وتدعو حالة مرضها وألمها إلى العطف عليها وعلاجها فمن يرحم الحيوان يكون أشد رحمة بالإنسان ويستفاد من عمل الراعي أيضا التربية للأكل من كسب اليد فلا بد لصاحب الدعوة أن يستغني عم في أيدي الناس فبذلك تبقى قيمته وترتفع منزلته يعني يصيب حاجته من الرزق ثم يدعو الله سبحانه وتعالى يدعو إلى الله عز وجل فلا يحتاج إلى البشر قال البخاري أو روى البخاري عن المقداد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده ما معنى داود؟ كان ملك والملك مستغني عن عن الشغل والعمل ومع ذلك كان يعمل ويأكل من عمل يده معكونه ملك حفظ الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة يعني العصمة مش هو نبي بس العصمة قبل البعثة ايضا ان الله سبحانه وتعالى صان نبيه صلى الله عليه وسلم عن شرك الجاهلية وعن عبادة, الأص وعن عبادة الاوسان والاصنام فكان لا يأكل ما زبح على النصب. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما هممت بقبيح مما كان أهل الجاهلية يهمون به إلا مرتين من الدهر كلتيهما يعصمنا يعصمن الله منهما قلت ليلة لفتى كان معي من قريش بأعلى مكة في أغنام أهله يرعاها قال له أبصر إلى غنمي حتى أسمر هذه الليلة بمكة كما يسمر الفتيان فقال نعم فخرجت فجئت أدنى دار من دور مكة فسمعت غناء وضرب دفوف ومزامير فقلت ما هذا فقال فلان يتزوج فلان يعني عملين فرح وعرس وطبل وزمر فلهوت بذلك الغناء وبذلك الصوت حتى غلبني النوم وغلبتني عيناي فنمت فما قضني إلا حر الشمس فراجعت فقال لي ما فعلت فأخبرته بما حدث ومرة أخرى مثلها قال عليه الصلاة والسلام فوالله ما هممت بعدها بسوء مما يعمل أهل الجاهلية حتى أكرمني الله بنبوته هذا الحديث يوضح لنا حقيقتين أولهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا بخصائص البشرية كلها وكان يجد في نفسه ما يجده كل شاب من مختلف الميول الفطرية التي اقتضت حكمة الله تعالى أن يجبل الناس عليها سانيها أن الله عز وجل عصمه مع ذلك عن جميع مظاهر الانحراف وعن كل ما عن كل ما لا يتفق مع مقتضيات الدعوة التي هيأه الله لها سبحانه وتعالى لقاء الراهب بحيرة بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو غلام خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم فلما أشرفوا على الراهب فخرج إليهم وجعل يتخللهم حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الراهب هذا هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين، فقال له أشياخ من قريش ما علمك؟ فقال إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق حجر ولا شجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا لنبي، وإني لا أعرفه بخاتم النبوة بين كتفيه. ثم ناشدهم أن يذهب يذهبوا به إلى الروم فإن الروم إذا عرفوه بهذه الصفة يقتلونه فرجع به عم حرب الفجار اندلعت هذه الحرب بين قريش وبين هوازن وشهد النبي صلى الله عليه وسلم بعض أيامهم أخرجه أعمامه معهم وسميت حرب يوم الفجار بسبب ما استحل فيه من حرمات مكة التي كانت مقدسة عند العرب قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الحرب كنت أنبل على أعمامي أي أرد عليهم النبل الذي يأتي من الأعداء إذا رموهم بها وكان حينئذ ابن أربع عشرة سنة وبذلك اكتسب الجرأة والشجاعة وتمرن على القتال منذ ريعان شبابه ابن أربع عشرة سنة حلف الفضول كان حلف الفضول بعد رجوع قريش من حرب الفجار وسببه أن رجلا من زبيد بلد في اليمن قادم مكة ببضاعة فاشتراها منه العاص بن وائل ومنعه حقه فاستعد عليه الزبيدي أشراف قريش فلم يعينوه لما كانت العاص بن وائل فيهم فوقف هذا الرجل عند الكعبة واستغاس بآل فهر يا آل فهر يا أهل المرؤة فقام الزبير بن عبد المطلب فقال ما لهذا مترك فاجتمعت بنوهاش وزهرة وبنو تيم ابن مرة في دار عبد الله بن جدعان وتحالفوا وتعاقدوا ليكونن يداً واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يرد إليه حقه ثم مشوا إلى العاص ابن وائل فانتزعوا منه سلعة الزبيدي فدفعوها إليه وسمت قريش هذا الحلف حلف الفضول وقالوا لقد دخل هؤلاء في فضل من الأمر فسمي حلف الفضول وقد حضر هذا الحلف النبي صلى الله عليه وسلم الذي هدم به صرح الظلم ورفعوا به منار الحق والعدل قال عليه الصلاة والسلام لقد شهدت في دار عبد الله ابن جدعان حلفا ما أحب أن يكون لي به حمر النعم ولو دعيت إلى مثله في الإسلام لاجبت. لكن الإسلام فيه نصرة المظلوم من غير حلف من ضمن شرائع الإسلام أنصر أخاك ظالما أو مظلما قالوا يا رسول الله ننصره مظلما كيف ننصره ظالما قال خذ الحق منه ولو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت الحديث رواه ابن حبان وصححه الألبان ما المستفاد من حلف الفضول إن العدل قيمة مطلقة والقيم الإيجابية تستحق الإشادة بها حتى لو صدرت من أهل الجاهلية والقيم الإيجابية تستحق الإشادة بها حتى لو صدرت من أهل الجاهلية ثانيا كان حلف الفضول واحة في ظلام الجاهلية وفيه دلالة على أن شيوع الفساد في مجتمع لا يعني خلوه من أي فضيلة ثالثا جواز التحالف والتعاهد على فعل الخير وهو من قبيل التعاون المأمور به في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان على المسلم أن يكون في مجتمعه إيجابيا فاعلا لا أن يكون رقما من الأرقام, من الأرقام على هامش الأحداث تجارته صلى الله عليه وسلم لخديجة وزواجه منها كانت خديجة بنت خويلد أرملة ذات شرف ومال تزوجها قبل النبي صلى الله عليه وسلم عتيق بن عائز ثم مات عنها فتزوجها أبو هالة ومات عنها أنت عارفين الشيعة أكذب فرقة انتسبت إلى الإسلام يعني الكذب وصل لحاجات مفضوحة يعني يعني هم بقول أبو طالب ده في الجنة لأنه عم الرسول عشان هو أبو طالب وهو عم الرسول وشككم حتى في أولاد النبي محمد عليه والسلام يقولوا إيه فاطمة دي بنته بس طبرقية ومكلسوم قال لا ده أولاد أبو هاله دول بنات أبو هاله النبي اللي راح يلاقاهم عنده خديق عشان خاطر لا ينال عثمان شرف الانتساب إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو مشت منفه أسمان وشات منفه عمر وشات منفه أبوك هو بس علي وبس وفاطمة بس والبقي دول مش ولاد النبي يعني من الكذب من الكذب المفتوح يعني كانت خديجة بنت خويلد أرملة رضي الله عنها ذات شرف ومال تستأجر الرجال ليتاجروا في مالها. فلما بلغها عن محمد صدقه صلى الله عليه وسلم وأمانته وكرم أخلاقه عرضت عليه أن يخرج في مالها إلى الشام تاجرا النبي عليه الصلاة والسلام راح للشام وهو تاجر ورح لها مرة تانية وهو هو ايه مقاتل في غزوة فهزت إيه، ها؟ فهزت تبوك. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم وسافر معه غلامها ميسرة. وقدم إلى الشام وباع واشترى. وكانت رحلته سببا لزواجه من خديجة بعد أن حدثها ميسرة عن صدقه وكريم أخلاقه عليه الصلاة والسلام وكانت أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتزوج غيرها حتى ماتت وقد ولدت له غلامين وأربع بنات القاسم وكانت كنيته أبو القاسم وعبد الله وقد مات صغيرين قبل البعثة القاسم وعبد الله مات صغيرين قبل بعثته صلى الله عليه وسلم أما بناته زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وقد أسلمنا وهاجرنا إلى المدينة وتزوجنا هذا وكان عمره عليه الصلاة والسلام حين تزوج خديجة خمسا وعشرين سنة وكان عمرها أربعين سنة دروس وعبر من التجارة والزواج بخديق من الدروس إن الأمانة والصدق أهم مواصفات التاجر الناجح اثنين إن التجارة مورد من موارد الرزق التي سخرها الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وقد تدرب على فنونها يبقى رأي الغنم أولا ثم التجارة ثالثا لقد اختار الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم زوجة تناسبه وتؤازره وتخفف عنه ما يصيبه وتعينه على حمل تكاليف الرسالة هذه الفترة من حياة النبي كان ينسب فيها خديجة ولا يناسبه فيها عائشة صح? لأن في بداية البعثة ويأتي من مقابلة جبريل في الجبل ويرتعد عليه السلاطة والسلام ويقول زملوني وزملوني كان محتاج زوجة في سن الأم صح? لو كانت عائشة كانت عملت ايه? ربنا اللي بيختار سبحانه وتعالى رابعاً، نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم زاق مرارة فقد الأبناء كما زاق مرارة فقد الأبوين من قبل وقد شاء الله تعالى وله الحكمة البالغة أن لا يعيش له أحد من الذكور حتى لا يكون مدعاه لافتتان بعض الناس به أو يدعوا لهم النبوة يقولوا شمعنا سليمان ابن داود نبي ابن النبي نبي كان ممكن يتقال كده وقد شاء الله تعالى وله الحكمة البالغة أن لا يعيش له صلى الله عليه وسلم أحد من الذكور حتى لا يكون مدعاه لافتتان بعض الناس بهم وادعائهم لهم النبوة. خامسا في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة ما يلجم السنة الحاقدين الذين صوروا النبي صلى الله عليه وسلم في صورة الرجل الشهواني الغارق في الشهوات فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش إلى سن الخامسة والعشرين من عمره في بيئة جاهلية عفيف النفس كما أنه تزوج من امرأة لها ما يقارب ضعف عمره وعاش معها إلى أن تجاوز مرحلة الشباب إلى مرحلة الكهولة ودخل في سن الشيخوخة وقد هذا الزواج قائما حتى توفيت خديجة عن خمسة وستين سنة عن كم خمسة وستين سنة وهو قد ناهز الخمسين من عمره صلى الله عليه وسلم دون أن يفكر خلالها بالزواج بأي امرأة أخرى أما زواجه بعد ذلك من السيدة عائشة وغيرهن فلكل منهن قصة ولكل زواج كان له حكمة إرهاصات نبوته صلى الله عليه وسلم إحنا قلنا الإرهاصات خوارق العداد قبل البعثة وبعد البعثة نسميها معجزات والغير النبي بتسميها كرامات من هذه الإرهاصات تسليم الحجر عليه صلى الله عليه وسلم قبل النبوة. فعن جابر بن صمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أعرف حجر بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعس إني لا أعرفه الآن. رواه مسلم. ومنها الرؤيا الصادقة وهي أول ما بدأ له من الوحي. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح الحديث رواه البخاري وحب إليه العزلة والتحنث يعني التعبد فكان يخلو في غار حراء الليالي زوات العدد إلى أن جاءه الوحي وهو في إحدى خلواته تلك صلى الله عليه وسلم سنتوقف عند عنوان نزول الوحي على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم اكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله ولك